ثم إذا شاء أن شره كلا لم ما يقض ما أمره فاليَذُر الإنسان إلى طعامه أنَّ صبَّن فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ yöme yifir ul mero min axi ve ummi ve abi ve sahibeti ve bani l kelimri in min ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة